الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل ح م د لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الامين وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن ارحبوا بمستمعينا ل ك ر ا م عبر برنامجهم اشارات و إ ش ا ر ت ن ا اليوم من الكلمات ا ل م ع ه و د ة ا ل م ت د ا و ل ة كثيرا بين الناس وهي ك ل م ة او ع ب ا ر ة عن كلمات فيها معاني م ح س و س ة هل سمعتم بتحويل رصيد هذا كثير جدا هذا يقول لهذا حولي رصيد تجد محلات فيها يوجد لدينا تحويل رصيد وهذا لا شك ك ل م ة م و ج و د ة و م ت د ا و ل ة لكن نحن نود ان نتحدث عن تحويل الرصيد من منظور اخر نود ان نتحدث عن تحويل الرصيد من منظور اخروي الذي لا يحمل في جهاز موبايله رصيد لا يستطيع ان يتكلم وقد يصل قطع ا ل رصيد الى درجة لا تستطيع حتى ان تستقبل مكالمات فاذا كان هذا في الدنيا ستبادر اذا كان عندك في هذا الموبايل مصالح فانك ستبادر الى ت غ ذ ي ة هذا الجهاز برصيد يسمح لك وتستطيع من خلاله ان تكلم وان ترد على الرسائل وان تتحدث وان تتونس وان تحقق مصالحك ومنافعك من خلال هذا الرصيد الرصيد في ا ل ا خ ر ة يكون بتحويل الحسنات الرصيد قيمة, مادية, معروفة. هاكا الديني بعشرة. بخمسة. حس بألف قيمة معروفة تقول هاكا حس تديه ويقسم ه طبعا ب ي ق حقه سيد المحل فبالتالي د ه ا ل رصيد ب ت الدنيا ع ا ا ل رصيد ب ت ا ع ا ل آ خ ر ة حنتكلم عن ا ل ل ر ص ي د ا آ خ ر ة في نقطتين أ س ا س ي ت ي ن ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى كلنا ب ح ا ج ة م ا س ة إ ل ى أ ن يحول إ ل ى آ خ ر ت ه رصيد حيث يوم ا ل ق ي ا م ة يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم حيث يوم الحشر يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن يغنيه و إ ن كان مثقال ح ب ة من خردل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين في ذلك اليوم يحتاج الواحد منا إ ل ى ح س ن ة و ا ح د ة يدخل بها ا ل ج ن ة فمن ثقلت موازينه فاولئك أ و ل ئ ك هم ل ل م ف ح ن ومن خفت موازينه و خفت ف أ الذين خسروا ن س أ ف هم في جهنم خ المفلحون د و و و ن تلفح ج ه ه النار وهم ي ه ا ا ك و ن تكن فكنتم ألم تطلى عليكم آيات ت ك بها ب ذ فمن خفت م ن و ا ز ي هذه فأمه فهو في أدراك وما ما حامية ومن موازينه هاوية هي ه نار راضية عيشة ثقلت الموازين يوم ا ل ق ي ا م ة بكفتين ب ك ف ة الحسنات و ك ف ة السيئات نحن ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نحول أ ر ص د ة ك ث ي ر ة لحسناتنا يوم ا ل ق ي ا م ة هذه الحسنات س ه ل ة طالما أ ن ك حي وموجود ومقتنع ب ض ر و ر ة أ ن تكون لديك حسنات ف إ ن ك تستطيع أ ن تمد يد العون لهذا هذه ص د ق ة تحمل عن أ خ ي ك متاعه على دابته هذه صدقة هذا ه ه صدقة ذ ما استطعت تبسمك في وجه أ خ ي ك ص د ق ة صبرك على الطاعات ص د ق ة قولك الحمد لله ت م ل أ الميزان ك ل م ة و ا ح د ة بس تقول الحمد لله تملك ميزانك داء فل وتملو ما بين السماء و ا ل أ ر ض وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إ ل ى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا رصيد من الحسنات لكن هنالك نوع آ خ ر من تحويل الرصيد أ ن ت حولت في رصيدك أ ن ت يمكن يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الرصيد الذي حولته أ ن يتحول إ ل ى غيرك لا ت س ت غ ر ب و ا تخيل أ خ ي المسلم و أ خ ت ا ل م س ل م ة كل واحد منا جاهد في هذه ا ل ح ي ا ة نفسه سنين ط و ي ل ة و أ م د ا ب ع ي د ة وعمرا مديدا قضيناه في ط ا ع ة الله من رمضان إ ل ى رمضان وتهجد وتلاوه ق ر آ ن وهذا رصيد عالي ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا أ ل ف لا م ي م لا أ ق و ل أ ل ف لا م ي م حرف ولكن أ ل ف حرف ولام حرف وميم حرف تخيل فعلت كل أ ن و ا ع الطاعات ا الوالدين وكرمت الجوار ووصلت الرحم وعطيت المحتاج وعنت المسكين ت أحسنت وكرمت ووصلت وعطيت وعنت إلى وفعلت ل ي ر خ واكثرت من الطاعات واكتسبت الحسنات ويوم ا ل ق ي ا م ة ت ت ف ا ج أ ب أ ن ه لا رصيد لك من الحسنات أ ل ي س هذا بغريب نستغرب كيف؟ هل هذا معقول يا شيخنا نعم لأنه لأن يكن تعالى وارد وارد يقول الأكيد كيف يا معقول معقول وهذا لوجه لك هل العمل لم يكن خالصا لوجه الله هذا هذا إما وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجوه يومئذ خ ا ش ع ة حسنات ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة إ م ا لعدم وجود إ خ ل ا ص و إ م ا لفساد ا ل ع ق ي د ة والخلل في ق ض ي ة التوحيد فحسب الذين كفروا أن ي ت خ ذ و ا عبادي من دون أ و ل ي ا ء إنا اعتدنا جهنم ل ل ك ا ف ر ي ن ن ز لا ل ذ ي ن ك ا ن ت اعجرهم في غ ط ا ء ذ ك ر ي و ك السمع ن و ا ا ي ت ط ي ع و ن س اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا ما عندهم حسنات او وذا السبب التاني ب خ ل ي ن ا نخاف على ارصدتنا حسنا لو عنده رصيد في بنك و ل ا ر ص ي د في جهازه ا ل ب س ي ط ة ما بحافظ عليه هل نحن من يحافظ على حسناتنا ا ل آ ن قد يصوم الواحد منا رب صائم ليس له من صيامه إ ل ا الجوع والعطش ورب ق ا ئ م ليس له من قيامه إ ل ا السهر والتعب من لم والعمل طعامه العمل إما العمل أن إذن أن قول الزور به فليس لله لا لله يدع يدع في أشياء بضيع العمل إما أن لا يكون وشرابه حاجة به وما إ أن يكون لا ل ا ع موافق ل م للسنه ل وصحبه ل الله اراد أ ن يتقرب به إ ل ى الله وزعم أ ن ه ا ع ب ا د ة وتعب الليل والنهار ف إ ن ه لن يجد يوم ا ل ق ي ا م ة خيرا بل سيضرب ويطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ي أ م ت ي يقال إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك فقد بدلوا وغيروا فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي سحقا سحقا بعدي نتحدث اكتساب لأنها على من تعظيم الله ومعرفته وحده لانه في ناس ب ي ع ب د و ا الله و ب ي ع ب د و ا مع الله آ خ ر ي ن قد يكونوا يعبدون الشيوخ وقد يكونوا أ ح ج ا ر وقد يكونوا م ل ا ئ ك ة في ناس عبدوا ا ل م ل ا ئ ك ة وفي ناس عبدوا الجن وفي ناس عبدوا ا ل أ ن ب ي ا ء كعيسى عليه السلام عبد السلام سبحانه الله وتعالى من دون الله سبحانه وتعالى فبالتالي طالما هذه ا ل عبوديات لغير الله ربنا ما بيقبل أ ي زول يؤمن بالله ويشرك به ما تستغربوا وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون في ناس يؤمنوا بالله ويشركوا به دين ما عندهم عمل يوم ا ل ق ي ا م ة وحسنات كلها هباء م ن ث و ر ة مثل الذين كفروا بربهم أ ع م ا ل ه م كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وفي آ ي ة النور كسراب ب ق ي ع ة ي ح س ب ه ا ل ظ م آ ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب في أ ش ي ا ء برضو ت خ ل ي الزول بدون رصيد حتى الرصيد ممكن يمشي ل ل آ خ ر ة ويكون واحد بعد ذا يحول رصيده هذه الحقوق ا ل م ر ت ب ط ة ب ا ل آ د م ي ي ن قال صلى الله عليه وسلم أ ك د ر و ن من المفلس قالوا الذي لا درهم ولا دينار له صحيح المفلس اخوان ا ح س ن ل و ق ل ن الزول المفلس منه يقول لكم والله المفلس ذا ازول المصارف ا ل م ه ي ة والما عنده ح ا ج ة المفلس الذي ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات حول رصيد ل ل آ خ ر ه صلى وصام وزكى وحج و أ ح س ن ودفع و أ خ ل ص وعمل ص ا ح حسناته ده برضو تحوي ولكنه يوم وقد وشتم وضرب وأكل برضو القيامة ظلم مال ل من هذا هذا هذا هذا ده يأتي يؤخذ ا ر صالح ي د م من ن ا س ب ة يؤخذ س حسنات ن ميزان المظلومين ا وصحائف ت وتوضع ه في ف إ ذ ا فرغت حسنات ه ك ث ي ر ة خ لكنها ا ص ل نقصت و ح و ل ة لم تبق له ح س ن ة يوخذ من سيئاتهم وتوضع على سيئاته ثم يطرح في النار عياذا تعبت جمعه العلي عليه يعلم فبالتالي أين رصيدك الذي تعبت وشقيت واجتهدت في جمعه الله العلي الكبير الذي لا تخفى عليه خافية الذي بالله واجتهدت الله لا النملة السوداء دبيب تخفى في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يطلع الصخرة الصماء الظلماء ويعلم انك اكلت مال فلان وانك اغتبت بظهر الغيب فلان وما اكثر هذا وما اسهله وانك نممت الكلام ونقلته بين الناس وسعيت فيه وبالتالي ل ل أ س ف الشديد ذهبت حسناتك بكل سهوله ة عبد ا ل ل بن عباس رضي الله عنهما سمع أ ن رجلا اغتابه ف أ ر س ل إ ل ي ه ط ب ق رطب من بلح ه د ي ة س أ ل و ه الرجل قال له يا ابن عباس أ ن ا اغتابك قال أ ن ا سمعت أ ن ك اغتبتني ولذلك أ ر س ل ت لك هذا الطبق قال ولم قال ل أ ن ك أ ه د ي ت ن ي حسناتك فلم أجد ما أكافئك فبالتالي الدنيا إلا هذه التمرات أو هذه الرطب من التمرات فبالتالي الكيس ما من من أجد أو به هذه هذه العاقل الفطن المؤمن الحازم اللبق هو الذي لا يفرط في حسناته احفظ لسانك وصن كلامك واجعل ص ن ك ل م ك و ا أ ذ ا ك بعيدا عن الخلق وليكن شعارك كمؤمن و ر د د و ا معي هذا الشعار الفينا مكفينه ي يغفر وبيغفر الذنب الذي بينك ن وربنا الذنب و ب قد ولكن الذنب الذي بينك وبين الخلق ف إ ن الله لا يغفره إ ل ا أ ن يعفوهم و إ م ا أ ن يقتص لهم يوم ا ل ق ي ا م ة إن يوم الفصل كان ان ل ل ف ص ك ا م يوم ق ا ت إن ي الفصل ميقاتهم أ ج م ع ي ن اكتفي بهذا القدر عليه وصلى الله وسلم وأنعم على عبده وصلى الله وسلم ورسوله وبارك محمد صلى الله عليه وسلم